بوك سنت مئة مئة أدفربي الظروف الظروف يم <تصفيق> أنكوراني حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. شو يا ماستس أنبرينا؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ نه أنكره نه. لا لم يحصل قد. لا لم يحصل قد. أيو ننيو. أحد لا أحد أحد لا أحد شو بي كنس إيون جتية؟ أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ نه مي كنس ننيون جتية لا لا أعرف أحدا هنا لا لا أعرف أحدا هنا كرو؟ نَبْلُو. مازال لم يعد. مازال لم يعد. شو بيبرستاس لونجتشيتيه؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا نَه. من نَبْلُو رَسْتَس لا، لن أبقى هنا لأطول بَتَاتاً.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 أ تريد أن تشرب شيئا آخر؟ نه. مديزيراس لا. لا أريد أي شيء آخر. لا. لا أريد أي شيء آخر. يم إيو. أنكارا ننيو. شيء حصل. لم يحصل. شيء حصل. لم يحصل. هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ لا لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا لم يحصل أن أكلت أي شيء. ما زال أحد ليس من أحد. ما زال أحد ليس من أحد. شو أنكر أيو شاتوس هل ما زال أحد يريد قهوه هل ما زال أحد يريد قهوه لن لا ليس من أحد. لا. non è di احد vavo vavo bavo punto ko du punto do e la testoi hai la libro